يا أهل الكتاب لم تربسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائف من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار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 قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم يختش برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم dan dari ahli al-kitab, mereka yang taatkan dengan peraturan dan membimbing mereka; dan dari mereka yang taatkan dengan diniyah Allah membimbing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 الذين يشتغون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ذِئْبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم